وطيبا وطيبا وطيبا يا ابي الزهراء وطيبا يا وطيبا يا وطيبا, يا وطيبا, يا وطيبا, يا وطيبا لا جو الحف العطرام وطيبان سلام الله سلام الله سلام الله على مكه وطيبا لا مشيه شرف سيد البريه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 يُشْهَدُ إلا وَإِلَّا تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى سَوِيَّا مولد النبي ومولد الإمام الصادق صلوات حسينية وجاري وجاري وجاري محمد ساكن بدمي وجاري وجاري اسرت اكتب له اشعار وجاري وجاري تمنيه السكن يما وجاري وطوف بحضره الصبحومسيا قادم خادم الابيات الاولى الشاعر صفاء الدفائر رميثي وهذا بيت الابوذيه للشاعر مرتضى الشيخ راضي الدراجي اغاني وجاري وجاري محمد ساكن بدمي وجاري وصرت اكتب له اشعاري وجاري, وجاري وجاري يا يتمنيت السكن يما وجاري وطف بحضرتها صبح ومسيا صلوات خاطب القران يا طاه هالبشير اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني ام اسمعني خاطب القران يا طاه هالبشير خفف علي كل يا طاه ما نزن عليك من شقوه ونريد الرنج ما يكفي ابن بالدنيا ولو سالنا شلون حيد ارمطره وبنت محمد فاطمه ان رغم ما كانوا يصومون النهار وقائمين الليال في نجواها هو ليش اختار يا طه الندى لامن حرفين كل معناها حرف حيدر والحرف الثاني البتول واذا تجمعن يصيران طه